ورجيما من انتشاؤ منهم وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغى انت ممن عزلته فلا جناح علي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 لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا قعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن اجْلَكُم كَانَ يُؤْذِي النَّبِيّ أَفَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحو ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا